وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا سبعاً وَجَعَلْنَا سِرَاجًا مَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا من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 أو ما قدمت يده بيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا